سَبهُمْ أَطظَو وَهُم رقودَ وَنُقلَّبُهمم ذاتَ المينِ وَذا تَ الشّمَالِ وَكَلبُهُم وَوكَلبهُم بَاسِقُ ذِرعَيهِ قالَلَْتَ عَلَيْهِمْ لََّْتَ مِنهُم فِرَرَو وَلَمُ لِدَّ مِنهُم رَحبَ وَكَذَلِكَ بَعثنَاهُم لَتَسَ أَلُ بَْنَهُم قَالَقَِ م كَم لَ بِسُم قالوا لَ بِسنَا يَومًاأَ بضَ يَوم قالوا رَبّكُم علَمُ بماَالَ بِسُم فَبثُ فَبعزُوا أحدكُم بقِكُم هذه إ المدينَةِ فَيظُر فَظر أيهَا أَزْكَ قعَام فَْأدكُم بِِزقِم Wa طف وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَهْجُمُونكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَخْزَيْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ ساعة لا ريب فيها وان الساعة لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنو عليهم بنيان ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذا عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه الرابعهم كلب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 طاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وسنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه منه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 ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر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 تَجْرِي مِنَ الأَنْهَارِ يُحَلَّلُونَ فِيهَا يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ زُبُرٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ نعم الثواب وحسنة مرتفقا وَظْرِ بِ لَهُ ثَ الرجُ لَْ جعلنا لحَدِه مَا ج نَّتَْنِ منِن عْنَابِ وَحَفَفناهُماَا وَوحَفَفناهُماَا بَخلِ وَجَعلنا بَنَهُماَا زَرى كلتَجَّتَنِ آتَت أُكُها وَلَم تَظلِم مِنه شَيئ وَفَجَوْناَا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 أَلَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ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 قوة إلا بالله ان ترني انا اقل منك ما لو و ولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ما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 ووجدوا ما عمنوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملاغ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 بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاَ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا وَيَوْمَ يَقُولُنَّادُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا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 فَلََّا جَوَزَا قَالَ لِفَتَهُ آتِنَ غَدَ أناَ لَقَدِ لَ قينَ مِنْ سَفررنَا هذا نَصبَا قَالَأَرَعيتَ إذْ أَوينَا إلىى الصَّخْرَةِ فَإِن نَسيتُ الْ الحوتَ وَمَاأَ سَانِيهُ إلَّ الشَّيطَانُوا أننْ أَذْكُر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 قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا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 فان طلقا حتى إذا أتيا يا اهل قريتي استطعم اهلها فابوا فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فقامه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 أُمَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا أرَدناَاأَُّ بدِلَهُماَا رَبّهُماَا خَييرًَا مِنْه زَكَتَ وَأَقََبَ رحم وَأََّ الجِدَار فَكَانَ لِغُلَ مَْنتي مَْين فيِي المدينَةِ وَوكانَ ت تحتهُ كَ زُلهُماَا وَكَانَ أَبُهُماَا صالح.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 وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ آمَ أَن تُعَذِّبَ وَإِنَّ أَن تَأْتِيَ فِيهِمْ حسنا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 قَالَ هذا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا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 ذَلِكَ جَزَاء أُهُم جَهَنَّ مُ بِمَا كَفرَرُوا وَاتَّخَذُ آياتِ وَرسُنه زُوى إِ الذيينَ آممَنُوا عَمِنُ الصَّالِحاتِكََتْ لَهُم جَّ تُلفِذ الدَوسُِزُلَ خَالدينِينَ فِيهَا لا يَبِغُونَ عَهَا حِوَلَ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 يُحَا إِلَيَّ أَنَّ مَائِهَكُمْ إِلَاهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا